بسم الله الرحمن الرحيم إحسان عبد القدوس لن أعيش في جلباب أبي الفصل الخامس كنت بيني وبين نفسي أكاد أطق بالغيظ من نظيرة خيل إلي أنها استطاعت أن تسخر مني وتخدعني نظيرة بنت عبد الغفور البرعي تاجر كلت البلح خدعتني عندما قالت لي كأنها فيلسوفت زمنها أن الرجل القوي هو الذي يترك البنت تجري وراءه ورجل الضعيف هو الذي يجري وراء البنت ودافعتني إلى أن أدعي بأني رجل قوي فعطيتها رقم تليفوني لتتصل بي ولم أحصل منها على وسيلة أستطيع بها أن أصل إليها وقد كنت غبيا إني بذلك أصبحت مستسلما لها وعطيتها الحق في أن تتحكم فيه إما أن يوحي لها مزجها بالاتصال بي أو لا تتصل أما أنت من إما أنت منّ عليا بكلمة وابتسامة وإما ألا تمنّ بشيء وتُشوطني بعيدا عنها. وليست هذه هي الميزة الرجل القوي إنها صفة الرجل الضعيف المنهار خدم البنات. إن الرجل القوي هو الذي يحدد ما يريد ثم يفرض إرادته ليصل إلى ما يريد. وأنا أصبحت أعترف بأنّي أريد نظيرة. لم أحدد بعد ما أريده منها ولكني أريدها وصحيح أنها لم تكن تخطر على بالي أبدا وأنا أراها منذ كانت صغيرة بين بنات الزمالك ولكن بعد أن جمعتنا مشكلة أخيها في الأيام الأخيرة أحسست كأنها تتسلم إلى داخل عروقي إلى أن أصبحت تسيطر على كل بالي ربما لأنها كبرت ونضجت، وأصبح جمالها الذي ينعكس عليها كانه جمال بنت بلد يثيرني ويثير أمنياتي ربما كان مجرد إعجاب أو لعله شيء أكثر ربما كانت شخصياتها الجريئة الصريحة قد رسمت أمامي صورة المرأة التي بها. لا أدري إلى الآن ما هي وماذا أريد منها وكانت قد مرت خمسة أيام ولم تتصل بي نظيرة وكنت طوال هذه الأيام في حالة انتظار كنت أذهب إلى عملي في الصباح وتتعلق عناية بالتليفون القريب لعلها تتكلم وعود إلى البيت وأبقى فيها على غير عادتي وأنا بجانب التليفون وقضيت ليلتين في شقة خاصة التي يسميها مكتب وأنا في انتظار التليفون وأنا لم أتعود أن أذهب إلى هذه الشقة أقصد المكتب إلا وأنا على موعد ولكني أصبحت أذهب وحدي فقط لانتظر التليفون لعله يرن أني أدفائل بهذه الشقة واستبشر الخير دائما من هذا التليفون فقد تعودت وأن أقضي أجمل وأمتع أيام شبابي هناك لعل لا تحس بما يدفع للتحديد لي لا تحبني ولم تجد فيها ما يغريها به من الرجل القوي الذي تخيلته ليس قويا بالنسبة لها. ولكن يجب أن أكون قويا يجب أن أصمم على عدم السعي إليها إني أستطيع أن أتصل بأخيها عبدالوهاب لأصب به إليها ولكني لن أتصل لا أريدها في ستين دهية إنها مجرد واحدة من عشرات البنات التي واجبت بهن دون أن يدفعني الإعجاب إلى السعي ورائهن ولا حتى مجرد أن أتمناهن وكانت الساعة الرابعه بعد الظهر وكنت قد قررت أن أخرج من البيت وأبدأ حياة الحرية ولكن التلفون رن وتركت أمي ترد إنها نظيرة تسأل عني وكانت صريحة وأمي تسألها عن من تكون وقالت كل اسمها نظيره عبد الغفور وأمي تقول لها إزاي بنتي وامي لم تكن تعرفها لكنها تعرف اسم عبد الغفور المليونير البخيل الذي تعرفه كل مصر وأمي تعرف أيضا أني صديق عبد الوهاب. ولا شك أن أمي كانت سعيدة وهي تسمع اسمه. سعيدة لأن ابنها يعرف أولاد وبنات المليونير وعطتني السماعة وما كادت نظيرة تسمع صوتي حتى صاحب هل سمعت آخر الأخبار وتعمت أن أضغطها لأعصابي وأكون هادئا حتى لا أكشف عن أني كنت في انتظارها وقلت في صوت كتمته أعصابي فخرج غليظا خيرا قالت وكأنها فرحة لقد صارتنا رزالين في البيت قلت ساخرا جاءت لتطمئن الحكرات التي ستقيم فيها قالت بصوتها المرح الذي ترنم في لهجة, لهجة بلدية تقدعتنا كلنا وتحدد الزواج يوم الخميس القادم وقلت انا أتعمد أن أبدو لا مباليا أتعمد أن أكون واتقيل إذن سأراك يوم الخميس وصحت في بساطة لا أريد أن أراك لأحكي لك. ماذا ستفعل الآن قلت قد أحسست باتسامة الانتصار بين شفتي لا شيء قالت بسرعة سأراك قلت مش بعن بغروري بنفسي في النادي قالت لا إني أحس في النادي بأني في الجماعة مر عليها سيارتك أمام باب الأمارة إن سيارتك دمها خفيف قلت وأنا أكثر سعادة متى؟ قالت كأنها تاني الحديث بعد دقيقتين سأكون في انتظارك أمام الباب وألقت سمعت التليفون دون أن تنتظر ردي لها واثقة في نفسها إلى هذا الحد أو لعلها لم تتعمد ولكنها طبيعة لا تنتظر الرد إلا على ما يستحق الرد ركبت سيارتي إنها فعلا سيارة دماء خفيف، سيارة يابانية خاصة موديل 75 اشتريتها مستعملة بدلا من أن أشتري سيارة 128 التي لا أستطيع أن أدفع أكثر من ثمنها في أي نوع من السيارات الأخرى اشتريتها لأني أيضا أحب التباهي بالسيارات ذات الدم الخفيفة قفزت نظيرة إلى جانبي في السيارة وهي تقول من خلال ابتسامت شفتيها المبتنتين اهلا وحشتني. وقلت انا أحس بأنني استعدت كل طبيعتي وكل مواهبي. أنت السبب في الوحشة. مضى عليك خمسة أيام ولم تتحدثي في التليفون. لماذا؟ يبدو أني أنني لست الرجل القوي الذي كنت تتصورينه. قالت من خلال ابتسامتها الحلوة كنت أفكر قلت ساخرا تفكرين هل أستحق أو لا أستحق قالت وهي تدير عينيها عني كأنها تحادث نفسها لا كنت أفكر في مدى قوتك علي وأنا أكثر صراحة منك فقد صرحت نفسي بأن كل ما بيننا لم يعد موضوع أخي الوهاب وروزالين ولكنه موضوع بيني وبينك ولذلك انتظرت حتى اقتنعت بأن قوتك تفرض علي أن أحدثك في التلفون. ودعنا من هذا الآن. ليحدثك عن زيارة روزالين. وأخذت نظيرة تحدث بلا توقف كأنها لا تريد أن تستسلم لي. لا تحدث أنا. خشيت أن أتحدث عني وعنها. إن روزالين هي التي طلبت من عبد أن يصحبها لزيارة العائلة. ولم يكن عبد يريد هذه الزيارة. إن العائلة لا دخل لها بزواجه، وسيعيش مع زوجته داخل البيت العائلة كأنها يعيش في بمسيون لا هو لا دخل في شؤون العائلة ولا العائلة لا دخل في شؤونه وتكاليف الحياة العائلية معروفة أبوه يعطي الرصيد لأمه وأم توزع للأفراد بالاتفاق مع كل منهم بجانب تكاليف الأكل والشرب وإدارة باقي احتياجات العائلة وهو يعلم مقدما ما سيفعله أبوه بعد أن تدخل روزالين العائلة سيرفع من مصروف البيت الذي الذي يعطيه الأمة وسيرفع أيضا المصروف الخاص إن أباه يعطيه الآن 100 جنيه في الشهر لعله يرفع إلى 150 بعد أن يتزوج. ولكن روزالين تصر على أن تدخل البيت وتتعرف بالعائلة قبل أن يتم الزواج قد سحبها عبدالوهاد دون أن يبلغ أحدا بهذه الزيارة وفوجئت العائلة كلها برؤية مزلي وفوجئوا بوجهها الجامد ولكنها كانت لطيفة لا تسحب ابتسامتها من فوق شفتيها الرفيعتين ودخلت الغرفتين المخصصتين لها هي وزوجها بعد الزواج إنها في الأصل غرفة عبد الوهاب التي يقيم فيها وغرفة أخيها عبد السطار الذي يقيم في الخارج منذ سنوات وعجبتها الغرفتان ولم تعلق بشيء حتى ولا برغبتها في تبدل من الأثاث وتشتري على الأقل فراشا جديدا هو من حق كل عروس وكانت تجوب في البيت وكل أفراد العائلة تحيط بها وبيعدلوا هاب أمه وأخته المطلقة وأخته الأخرى المطلقة أيضا ونظيرة وقد استطاعت بذكائها أن تدفع العائلة على أن تطوف بها بقية الحجرات حتى المطبخ والحمام إن في البيت ثلاثة حمامات وقالت روزالين بالإنجليزية وهي تدخل الحمام قليل من غرفتيها هكذا سيكون لنا وردت نظيرة بالإنجليزية أيضا هذا من حقك ونرد أحد من بقي النساء العائلة ربما لأنهن لم يفهمن الإنجليزية والتفه جميعا بعد ذلك في غرفة الاستقبال وقالت الأم ضحكة قل لعروستك يا ابني أننا لا نطبخ الطعام الأمريكاني وعليها أن تدبر أمره وإذا بروزالين ترد عليها فرا وبلغة عربية سليمة إن لم أعد أكل إلى الأكل المصري إنه أطعم وإن كان يزيد في الوزن وفرحت نساء العائلة بعد أن تأكدوا أنها تتكلم العربية ولكن الجلسة التي كانت تجمع هنا كانت جلسة باردة حتى أصبح جميع أفراد العائلة في انتظار أن ترحل عنهم روزالين وربما أحست روزالين بذلك فقالت في بساطة أنها لا تطلب شيئا له قيمة إنه في انتظار أن يعود الحج عبد الغفور حتى أتشرف بمعرفته. وسكتت كل النساء العائلة وهن يتبادلن النظرات كأن كل منهن تلعن روزالين وعادت روزلين تقول وهي تبتسم ابتسم صفراء لا يمكن أن أتزوق قبل أن يبارك الحج عبد الغفور هذا الزواج إني أعلم أنه يعود إلى البيت في الساعة الثامنة هذا ما عرفته من عبده وقد جاءت للساعة الثامنة كان نساء العائلة قد انصرفنا عن روزلين ودخلت كل منهن غرفتها مع أدى إنها تجلس بجانبها كأنها تدرسها وأوذي أدان العشاء, العشاء، ونظرة روزالين إلى الوهاب صامتة فقام عبدالوهاب وهيقول لها تعالي وشدها إلى غرفتها وقالت روزلين النظيرة وهي تغطم عرسها ألا تصلينا العشاء وقالت نظيرة ضحكة إن صوت العروس لا تجوز إلا للعرائس وأنا لست عروسا ثم جرت نظيرة تنادي أخوتها وأمها لا تفرجنا على الأمريكية المسلمة وهي تصلي وكانت تصلي خلف عبدالوحاب لا بجانبه هكذا الشرع كما حدده الوهاب، وجاء الحج عبد الغفور وفوجئه هو الآخر عندما وجد الوزنين في البيت ولكنه كأي رجل أعمال شاطر أخفى دهشته وجلس معها وهو لا يبدي أي رأي فيها هكذا رجال الأعمال لا يبدون عجبهم والاعتراضهم إلا بعد أن تنتهي العملية وصاحت نظيره وهي تحكي لا تتصور كيف استطاعت روزالين أن تثير اهتمام أبي إنه بعد دقائق وجد أنها تحدثه في صميم أعماله في تجارة الحديد والخردة وفي صناعة واعداد وقص الحديد وهي تقول له عن أسماء الشركات الأوروبية والأمريكية التي تستورد الحديد الخرده وعن أسماء الشركات التي تضم ألاء تهديد الحديد. إنها تبدو كأنها منذ قرارة الزواج من عبد الوهاب قد تفرغت لدراسة أسواق صناعة الحديد. حتى أن أبي قال مدهشا: "إنك ستعظيم تستطيعين أن تقدمي خدمات كثيرة". والله شاطري عودي عبد الوهاب. عرفت تختار. ألين كيف وماذا ستعمل؟ كأن أبي قد قرر أن روزالين ستدفع ابنه إلى العمل معه. وكانت نظيرة تتكلم وأنا أستمع وأقود السيارة ورغم غرابة ما كنت أسمعه إلا إني كنت لا أزال أتمنى أن أتحدث مع نظيرة في الموضوع الآخر موضوعنا وقد قلت السيارة بطول شارع الهرم، ثم دخلت بها إلى شارع ترعة المريطي، حتى سقارة ثم عدت إلى أن قلت للنظيرة لقد تعبت من السواق هل نذهب الى مقهى ام محل نجلس فيه وقالت ضاحكه افضل ان نبقى في السيارة قلت لو وقفنا بالسيارة فسأتي عسكري البوليس وندفع ثم يأتي غفير ثم يأتي كل من هب ودب وندفع وليس المهم ان ندفع ولكننا لن نكون على راحتنا اسمعي ان عندي مكتبا خاصا في وسط البلد هل نذهب الى هناك بدلا من الشحططة وقالت نظيرة من خلال ضحكتها سمعا وطعا ودهشت لسرعة موافقتها إنها لا شك قد فهمت إن المكتب الذي أقصده هو شقة خاصة كارسونيرة إنها ليست عبيضة فكيف توافق بهذه السهولة؟ قد أحسست بموافقتها أني استكملت كل ما أريده سنذهب إلى الشقة وهناك يحدث ما هو المفروض أن يحدث إن البنت قبل أن تدخل الشقة تعرف مقدما ما سيحدث وموافقة مقدما على ما يحدث وبدأت أقود السيارة بسرعة أكبر ولكن كان يجب أن أستمر في الحديث حتى أثبت حسن نيتي لا انتظر أكثر من استمرار الحديث وقلت إنما يحيرني في كل ذلك هو موقف والدك والتفتت إلي نظيرة وقالت وشفتها مضمومتان كأنها في حالة إسرار ان بابا هو أعقل العقلاء وقلت أن أقوم لها كساخرة تكاد تتغلب على لساني، لا شك أنه أعقل العقلاء دام قد نجح في عمله إلى هذا الحد ولكن كيف يسمح أعقل العقلاء بأن يتزوج ابنه بهذه الطريقة كيف يتركه دون أن يؤثث له شقة خاصة ليتزوج فيها بل كيف يترك ابنه يتزوجها وهو بالعمل في حين أنه يستطيع أن يعطيه كل شيء، ويفرح به. <تصفيق> وقالت نظيرة في صوت جاد، إني أعرف كل ما يقال عن أبي. الناس تقول أنه بخيل، رغم أنه يملك الملايين. بخيل حتى على أولاده. وهذا ليس صحيحاً. إن بابك محقق النجاح لنفسه يريد النجاح لأولاده. قد نجح أبي وهو معتمد على نفسه. أنت تعلم كل الناس يعلمون أنه بدأ عاملا في وكالة البلح وبدأ وهو لا يجيد القراءة والكتابة إلى أن وصل إلى أن أصبح أنجح وأغناء وكالة البلح وأصبح بدراساته لعمله كأنه نال فيه أرقى الشهادات العالمية لأن هذا هو أبي فقد أراد أن يربينا بأن يعتمد كل منا على نفسه وعلى كفاهه وعلى كفاهه وعلى جهده كما اعتمد هو على نفسه في تحقيق نجاحه. كان كل ما قرره هو أن يحمينا من مرحلة طفولته التي عانى فيها الفقر والجهل. فوفر لنا حياة نحتاج فيها إلى أحد. أدخلنا المدارس حتى لا ينقصنا العين. ثم ترك كل مننا كل من منا حتى تكون لهذه الحرية قيمة قيمتها فضياءت لأحد منا ما يغنيه عن العمل إنما فقط يعطيه ما يغنيه عن الفقر. وعن الشحاذة وثق أن بابا،, أن بابا يعتبر مثلا أعلى لكل منا. أخي عبد السلام نشأ وهو يريد أن يعتمد على نفسه كما كان بابا معتمدا على نفسه واجتاز عدة محاولات فشلة فيها كلها لكنه ظل مصمما على أن يعتمد على نفسه فلم يطلب رغم فشله أن يعمل مجرد ابن الأبي ابن صاحب العمل لكنه سافر إلى أوروبا وعاش هناك وقيل أنه نجح وربما كان كل ما يؤكد لنا نجاحه هو أنه لم يعد في حاجة إلى باب ولا يرسل في طلب أي مبلغ أو أي خدمه وقلت في وجوه في هدوء كاني أواجهها بالواقع المر ولكن أخوك عبد الوهاب لم ينجح ولم يستطع حتى الآن أن يكون شيئا قالت ولهجة الإصرار ترن في صوتها إن عبد الوهاب يرفض أيضا أن يعمل مع أبي لأنه لا يستطيع أن يتخلص من إيمانه بالاعتماد على نفسه وقد تقول أن عبد الوهاب يكره أبي لأنه متباعد عنه ولا يقدله في شيء لا إنه لا يكرهه إنه يعاني عدم القدر على الوصول إلى ما وصل إليه أبي وسيعيش هذه المعاناة إلى أن يصل كلنا نعاني هذه العقدة حتى أنا. إني أحب بابا إلى حد إني أعتبره موجزة بشريه اعظم رجل في مصر وتبلغ عظمته مستوى العالم ولذلك أحاول أن أكون شيئا أنا الأخرى لقد دخلت الجامعة لأصل إلى شيء رغم اني كنت أستطيع أن أكتفي من التعليم وتزوج كما تزوجت اخواتي البنات لكن أخواتي فيهن طبيعة أمي طبيعة المرأة القدرية المستسلمة لقدرها ولكني أنا ورثت طبيعة أبي لذلك فاني أحاول وأصر على المحاولة إلى أن أكون مثله وقلت أنا أحاول أن أرطيها إن الناس لا تفهم كل ذلك وقالت بحدة لأن الناس لا تفهم أسرار النجاح لا يفهمون كيف نجح ابي لو كان أبي ابن باشا وورث عن أبيه الملايين فربما كان قد تركنا نمرح في هذه الملايين لأنه لم يتعب فيها ولا يريد أولاده أن يتعبوا ولكن لأنه صنع هذه الملايين بنفسه فهو يريد من أولاده أن يصنعوا مثله وأن يعملوا مثله ثم لا شك أن أبي يعلم أن كل ما يملكه اليوم سنرث عنه غدا ولكن لا ي... ولكنه لا يعطينا اليوم ما سيكون لنا غدا لأنه يريد أن يربينا على الكفاح والعمل واكثر من ذلك إن أبي كتب أملكية كل العمارات التي اشتراها وكل الأراضي الزرعية بأسمائنا أنا أملك أمارة بإسمي وأختي تملك أمارة وأخي أمارة ووا وا. كل شيء اشتراه بأسمائنا ورغم ذلك فالناس تعلم أننا ليس لنا حق إدارة من نملكه. ليس لنا الحق في من من واحد مما تدره هذه العمارات والأراضي لأن أبي يتولى إدارة كل شيء ويضع يده على كل شيء ورغم ذلك فقد كنا نستطيع أن نستولي على إدارة هذه الأملاك إن صغرى بناته أي أنا بلغت سن الرشد وتستطيع أن تطالب حقه بل أننا نستطيع أن نكتمع كلنا ونرفع قضية واحدة نستولي بها على كل الأملاك باب ولكننا لا نفعل لماذا؟ لأننا في دخيلة أنفسنا مقتنعون بأنه على حق وبأنه يدير العائلة كلها بأسلوب مثالي ولأننا رغم كل ما يقوله الناس نحبه إلى حد الاستسلام له قلت وأنا أوقف السيارة أمام العمارة التي تضم الشقة إن الشيء الوحيد الذي لا نختلف فيه هو أن بابا مواجزة كمواجزة روتشيلد وفورد وروكفلر. وربما قلت هذه الكلمات لمجرد أن أرضي نظيرة قبل أن تدخل الشقة وهي لم ترد علي ولكنها بسرعة عادت إلى طبيعتها الملحة ركبت مع المصعد في حالة طبعية كأنها ليست مقبولة على شيء جديد مثير ودخلت الشقة ببساطة إنها شقة صريعة غرفة نوم وغرفة مكتب وصلاة بسعب دخلت نظيرها تطوف بالحجرات دون أن ألعوها ثم وقفت تسألني ضحكة منذ متى؟ قلت وأنا أردت ضحكتها منذ أكثر من عشر سنوات إنها شقة قديمة إجارة عشرة منها فقط قالت وهي تنظر إليك أنها تكتشفني أنها رخيصة لأنها شهدت أيام غالية قلت أنا أقترب منها أن كل ما فيها ذكريات وأتمنى أن أعيش فيها واقع لا ينتهي أبدا قالت وهي تبتعد عني يبدو أنها لا تحتمل الواقع فتحيله إلى ذكريات وقلت وكأني أجري وراءها أنها لم تشهد القوة التي تحيلها إلى واقع وأتمنى أن أكون قد وجدت هذه القوة ومسكت بكفيها بين يدي وقلت متسمن لم أسمع لك اسم يدللونك به وقالت وهي تشد كفيها من بين يدي إني أرفض أي اسم آخر البعض تحاول أن يسميني نيني أو ريري لكني أرفض إني دائما نظيرة, نظيرة عبد الغفور البرعي إياك أن تطلق علي أي اسم آخر لا نيني ولا غيري أنا فخور باسم نظيرة إنه اسم يحفظ شخصيتي بين كل البنات ومددت ذراعي وأمسكت بها وانا اضغط عليها كأني اشعرها بقوتي وقلت هامسا نظيرة أنت عارفه قالت وهي ترخي عينيها عني عارفه قلت ان أقرب وجهي من وجهها وشفتايه الطلبان على شفتيها هل أستطيع؟ قالت من خلال الترسامة هادئة لا لا تستطيع قلت في رجاء لماذا؟ يجب أن نصل قالت وهي تبتعد عني مرة أخرى ليس قبل أن أقرر إن قواتك حتى الآن أقنعتني بأن أحدثك في التليفون ولم تقنعني بعد بأكثر من ذلك قلت وأنا أصفر أنفاسي يا إسن. أخشى أن تمر الأيام أخرى دون أن نلتقي وقد أفقد فيها كل قواتي نحوك قوة إحساسي الذي يربطني بك وقوة احساسك الذي أتمنى أن أصب إلهي قالت مظيرة تلف على قدميها في أنحاء الصالة كأنها ترقص اسمع، إني سأخرج من الجماعة كل يوم إلى هنا لأذاكر سيكون هذا مكتبي هل توفق وقلت في فرح لم أستطع أن أسيطر عليها وأخفيها إني سأحقق بذلك شيئا واحدا قالت ضحكة ما هو قلت دون أن أتعمد الاقتراب منها أني سأطمئن على أني في كل يوم سأرى دفرتك أنك لا تعلمين أنها أغلى ما فيك قالت وهي تفتح الباب وتخرج سنتظر إلى أن تكتشف ما هو أغلى فيه من دفرته مهما طال انتظاري وانتظارك تعال خذني البيت يجب أن